أَذَلَّ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَن تَفْعَلُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ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 وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله مُصَدِّقًا مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من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 والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليرفعوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كرى الكافرون والذي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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأَنْهَارُ ومساكن طيبة في جنات عدر ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر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 قال الحواريون نحن انصار الله فامنت الطائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفه تأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين